فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ كفاتا أَحْيَاءً وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إِلَى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إِنَّهَا ترمي بشرر كالقصر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 فإن كان لكم كيد فكيدون وإلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون